بسم الله الرحمن الرحيم يا قومنا أجيبوا داعي الله عذرا رمضان يمضون ليلهم كله في المقام بين شيشة وورق ودخان كيف لا نصيح وننادي ونقول عذرا يا رمضان عذرا رمضان يا قادما بالتقار في عينك الحب رمضان. قال اشتياق فكم <تصفيق> يا ارض الهوى <تصفيق> ابلعي ماءك <تصفيق> ويا سماء النفوس اقلعي <تصفيق> يا خواطر العارفين ارتعي يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي الصوم لذة الحرمان قل. الصوم رجولة مستعلنة وقل. رمضان شهر الحرية عما سوى الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس وبينات من الهدى والفرقان الصيام لجام المتقين الصيام وجنة المحاربين الصيام ورياضة الأبرار المقربين لرب العالمين والله ما طلقني شبع دعوه لا تلوموه دعوه لماذا تريد الحياة؟ لماذا تعشق العيش؟ اعترافة وقضي الاوقات على موائد البلوت والورقة في المجالس وعلى الارصفة اعترافة وقضي الاوقات بالتنزه في الحدائق قطارة وفي الاسواق قطارة وإليك مزيد اسمعي ونادي بأعلى الصوم عذرا يا رمضان عذرا رمضان النساء فسهرات نسائية الأبناء فخب وله فسهر بالليل ثم كسل وخمول عذرا رمضان والله يا إخوتاه لأصلين لا لله ما في جوارحي ولأصومن له أيام حياتي ولأمكين له ما حملت الماء عيناي ثم قالت قل هل طيفكم فأخضر عامرنا والله أكرمنا إذ جاءنا الخصف ففيكم يرتقي الأبرار منزلة والخاملون We'll